الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا لا تدلوا استووا لا تدلوا الله أكبر الله أكبر صابوا محصول قطايا يا ابن يا حي والتجوي البرد الله يرحم يا رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 Dalleen Dalleen Dalleen Dalleen Dalleen وَسَلَّنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَن ٱنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَبِيرٌ مُّبِينٌ أَن أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُون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 على ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي انا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم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 يُرسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ بِاللَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا Allahu akbar Allahu akbar Samiya Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd Umm Rabbana lakal hamd kullu makan Allah Allahu akbar, Allahu akbar. Rabbi Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah.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 ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا وَقَالُوا لَا تَدْرُنْ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدْرُنْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmat